جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم هذا سائر يقول أشكل علي كون كلا الغنى والفقر بلاء، وما السر في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه من الفقر الله جل وعلا يقول ونبلوكم بالشر والخير فتنة فالغنى امتحان وابتلاء والفقر امتحان وابتلاء والفقير يبتلى بفقره والغنى يبتلى بغناه، وإذا نجح في كل منهما فاز الفقير بثواب الصابرين وفاز الغني بثواب الشاكرين ومر معنا في الحديث عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له فالغني يفوز بثواب الشاكرين والفقير يفوز بثواب الصابرين يكون كل منهما فائز في امتحانه وناجح في اختباره هذا فاز بثواب أهل الشكر وهذا فاز بثواب أهل الصبر وشرط الى أن أهل العلم اختلفوا أيهما أفضل الفقير الصابر أو الغني الشاكر هذا فاز بالصبر وهذا فاز بالشكر فأيهما أفضل يقول ابن القيم رحمة الله عليه سألت شيخ الإسلام عن هذه المسألة فقال أفضلهما أعظمها أعظمهما تقوى لله أفضلهما أعظمهما تقوى لله إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن اكرمكم عند الله أتقاكم سواء كان غنيا أو فقيرا الاكرم عند الله الأتقى فقال يا شيخ الإسلام أكرمهما أو أعظمهما أتقاهما لله عز وجل قال فإن استويا في التقوى فهما في درجة واحدة فإن استويا في التقوى فهما في في درجة واحدة نعم هذا السؤال يقول إذا تحمل رجل حمالة هل عليه أن يسأل الناس إذا كان تحمل حمالة لا, لا يطيق واضطر أصبح في حدود الضرورة حلت له المسألة نعم يقول هل تحديد النسل حل لمشكلة الفقر الله عز وجل قال في في سوره الاسراء قال ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق نحن نرزقهم واياكم نحن نرزقهم واياكم فرزق الأولاد على الله سبحانه وتعالى فليس منع النسل حلا لمشكلة الفقر ليس حلا لمشكلة الفقر بل كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على أهله وأسرته كم من ولد كان سببا لرزق عظيم على أسرته وأهله نشأ والده فقيرا وأكرمه بابن وفق للتجارة والعمل فأخذ ينفق على والديه وعلى إخوانه وعلى أسرته بل أحيانا يكون الولد في بداية الأمر متعب مثل ما قرأت في قصة أحد أهل العلم كف بصره صغيرا كف بصره صغيرا وكان والده يعني حالته ضعيفة عنده بستان صغير يقتات منه وأولاده ومشغل أولاده كلهم في بستانه يعملون ف. كان هذا الكثيف متعبا لهم لا يستطيع أن يعمل ومرة يسقط في حفره ومرة يصطدم في نخله والأولاد يتابعون حتى يوجهون يعطلهم عن العمل فكان والده متعب منه فاقترح عليه أحد الناس قال إذا أنت متعب منه رحله إلى البلد الفلاني في مكان يطلبون في طلاب العلم العلم خلى يطلب العلم وخرج الصغير عمره 12 سنة أو 13 سنة على بعير قبل زمن السيارات على بعير إلى ذاك البلد وهو يبكي ولما وصل هناك أيضا وأخذه أحد العلماء الأفاضل لقيه وأخذه وعطف عليه وقال عندنا مكان لطلبة العلم إلى آخر المهم حياته طويلة في خاتم أمره من الله عليه بعلم وبمال دخل في بعض التجارات ومن الله عليه بأموال طائلة وأصبح ينفق على أخوانه كل واحد من أخوانه بنى له بيتا كل واحد من أخوانه بنى له بيتا وينفق على أهله وهو كان متعب لهم في صغره واصبح هو الذي ينفق عليهم كل واحد من اخوانه بنى له بيت وفي صغره كان متعب لهم وما ما يدري الانسان قد يكون هذا الفقير الولد الصغير الذي يتعب الانسان عليه سبب لراحته فيما بعد راحته وراحة اخوانه فليس الحل هو ان يعني يمنع النسل لكن إذا كان يعني ما يسمى بتحديد النسل أو تاخيره لسبب مرض أو عدم قدرة المرأة على الحمل أو ضعفها أو نحو ذلك من اعذار تؤخر الحمل سنة أو سنتين فهذا لا بأس به أما منع النسل وبحجة إن, أن هذا قضاء على مشكلة الفقر أو نحو ذلك هذا من الحلول السقيمة السيئة التي ما أنزل الله بها من سلطان يقول قال بعض الفقهاء من خوارق المروى عمل الرجل عمل الحلاق والحجام والجزار فهل دفع الفقر يكون بيحدى هذه الأصناف ما في حرج الكسب من هذه الأمور وإن كان دون غيره من المكاسب لكن إلا يتهيأ له إلا مثل ذلك لا حرج، لكن في في الحلق لا يجوز له أن يحلق اللحية لأن هذا حرام لكن إذا كان يعني يحلق مثل شعر الرأس وكذلك عمل الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وعطى الحجام أجرا فهو أجر مباح وإن كان دون غيره دون غيره لكنه مباح فله أن يعمل بهذا العمل ولا حرج عليه نعم يقول في بعض البلاد يعلقون صور في المحلات التجارية للصالحين كما يزعمون وإذا سئلوا عن ذلك قالوا لا نعتقد فيهم وإنما لجلب الناس جلب الناس او جلب البركة يضعونها لجلب هذا كل من الحلول الباطلة التي يعني يطلب, من يطلب بها الناس الرزق والكسب هذه من الحلول التي لا تجوز والله اعلم صلى الله وسلم على رسول الله